لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم 112. وكان الله سميعا عليما 113. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا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 114. أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم 115. ثم اتخذوا الليل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك 116. وآتينا موسى وَرَفَ الن فَوْقَهُ مُ الطُورَ بِمثاقِم وَقُلناَا لَهُم مدُخُل الْ البابَ سُجد وَقُلناَا لَم لاَا تَعدوا فيِي السَّبتِ وَأَخَذْنا منهم ميثاقاً غليظاً 117. فبما نقضهم ميثاقهم بِآيَاتِ بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف 118. بل قبع الله فَلَا بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 116. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما 117. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم 118. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك مَا ما لهم به من علم إلا اتباع الظن 117. وما قتلوه يقينا 118. بل رفعه الله إليه 119. وكان الله عزيزا حكيما 110. وإن من أهل 117. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا 118. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا 117. وأخذهم الربا وقد نوع عنه وأكلهم أموال الناس بالباطن 118. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما 119. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما 117. وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما